إن كادت لتبذي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي، فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل لكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناطحون؟